وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْنٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 إِسْنَأْ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنِّي رُتَبَةٌ فَعِدَّتُهُنَّ فَعِدَّةٌ ثَلَاثَةُ أَشْهُورٍ وَلَا إِلَمْ يَحِضُّ وَأُولَادُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَضَّ أَنْحَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ وَسْرًا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 وَإِن كُنَّ أُولَادِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتْمِعُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَوْ أُخْرَى ليُنفقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهُ سيجعل الله بعد عشرين يسرى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعلبناها عذبا نكرا فذاقت وبلأ بها وكان عقبة أمها خسرى أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم بكراء رسولي يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا صالحاً من الذنوب إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً.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 وَأَنَّ اللَّهَ قد أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا